احببت درب النور ينبع بالهدى احببت غديا قد اضاء باحمد باحمد احببت دينك قد ما ح عنا الردى احببت جواره تبدي نافذه قافده احببت درب النور ينبع بالهدى احببت غديا قد اضاء باحمد, بأحمد. Maar wat heb de waarheid, dan tevreden? Ja, pijnlijk het نور عظيدات هي قلبك يا فاتى إلا بنور عظيدات هي نور قلبك يا, يا فاتى من أتى لا ريب إن البعد يوصل إلى الذين لللي يطيني لللي يا قد اضاء بأحمد باحمد احببت دينا قد نحى عنا الردى احببتك والروح دينافدا قافدا يا سائرا في الضيق اغراك الهوى فتابعته فغرقت في اوحاله وطفقت حتى ذقته فطفيق ده حدث تقهده بارك حياتك وتعظ ما أنت إلا عبده بارك حياتك وتعظ ما أنت إلا عبده أعلم فإن الله أخفى معنا سر قوم في قلب كل لله للناس Lilla gisell, Lilla gisell, Lilla gisell, Lilla gisell, Amrakou. Mijn toveren